أربعة عشر استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه ما هذه الصورة يا أمي؟ هذه الصورة لعلم وطننا ما معنى الوطن يا أمي؟ الوطن هو الأرض التي ولدنا فيها ونعيش عليها والوطن يعطينا كل شيء يا بني يجب أن نحافظ على الوطن ويجب أن ندافع عنه فهو وطن لكل المواطنين في هذا البلد علينا أن نعمل جميعا من أجل أن يكون وطننا أفضل من الأوطان الأخرى وأجمل منها نحن نعيش معا في هذا الوطن بأمن وسلام عندما أكبر سأعمل كثيرا من أجل وطني وسأضافع عنه